فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهلي مديا ثم جئت على قدري موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أَوْ أن يطغى قال لا تخافا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 قال فما بان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسرك لكم فيها سبلا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 خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَعْتِ أَنْكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانَ سُعَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّينَةِ وَأَيْنَ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبخى إنه من يعترفه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه ممنا قدع من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء. لقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 وَأَعَدْنَاكُمْ جانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطَّعِمُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي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 اُمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ هُلاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السامري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 القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم وإله موسى فنسي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 وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنَ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نبرح عَلَيْهِ عَلَيْكَ قَائِمِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمب نسفا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 سبقا قد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم يوم فخف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَافَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه وقل زدني علم ولا قد عهدينا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 فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا الادنك على شجره الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه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 والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات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 ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبذ عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا لو أرسلت إلينا رسولا فرتب عآياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلهم متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى